اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك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 وَمَتِّعْنَا اللَّهُمَّ بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهَا الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم فرج هم المهمومين وانفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية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 تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرفه عنا وعن المسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا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 اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وأصحابنا وذوي أرحامنا ومشى يخنا ومن اوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين وهب المسنين منا للمحسنين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة ونحن في صحة وسلامة وأمن وإيمان اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم لا تحرمنا بذنوبنا فضلك يا كريم يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه ولا يجد القاصدون الرحم منه يا خير من خلا به وحيد ويا ألطف من آوى إليه ضريد إلى سعة عفوك مددنا أيدينا إلى سعة عفوك بددنا أيدينا فلا تولنا الحرمان اللهم لا تولنا الحرمان يا حي يا قيوم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا عن باب جودك مطرودين يا جواد يا كريم اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو وأعذنا من الشر فوق ما نحذر يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام يا غياث المستغيثين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا ذا الجلال والإكرام اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وحم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق والسنة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والرباء والزنا والزلازل والمحن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 أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكّرنا منهما نصينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك ولو حرصنا أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين